عشانها زي ما غير مضاحة شهده وشبهات دفعوا التمن وده قليل الصورة خالت كل واحد فينا يصحى الصورة عملت كل شيء كان مستحيل Kansere kan det også bekyrr. Neine våspe bekymd høndme som gjør Vei vi sier. Det er is tidlig på køvdan,